من الأول إصطاد إلى مقودة هذا العشر ثم هذا هو العبد في العشر يعنى أخرى إلى مقودة ولم أنهم قد يشترون النحل وقد يتعبون في جمعه وفي تأليفه وقد يكون طعامه مثلا من الشجر الذي يغرسون ومن الزراكة الذي يغرسون يأكل منه لكن لما كان شيئا يوحل الجنابية ويستعمل صارجي من الأرض ويمنع وجوب هادين ينقص النصاب في الاموال الباطنه في روايه واحده ان عثمان قال بمحضر من الصحابه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاه اموالكم رواه رواه ابو عبيد ولم ينكر فكان كان اجماعا وفي الاموال الظاهره الظاهره روايه احداهما يمنع وهو قول اسحاق والثانيه لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قاله في الشرح الذات الذي للشيماء دي سابتاً يكون معنى الزكاوي وظاهر المشروع سابتاً يكون خفية فالأموار الخفية مثل النقود أموار خفية وكذلك العروض أموار خفية لأن الناس لا يدرون معقيمتها هذه السلع التي في ذكانك وفي مخزانك وفي بيتك الذي تطومها فلا يعلمون مبلغها والاموال الظاهرة التي زهيمة الاموال والاموال الخارجية من الاموال هذه اموال ظاهرة هي يرهن كتاب الواجب فيها ثانيا اموال ظاهرة فنذهب ان ان الزكاة مجرد عمل لا تم لا يمنعها الاله قاله فتوى ان الزكاة لا يمنعها الدين في الاموال الظاهرة لأن صحابة كانوا يأتون أهل الأموال من مهيمة الأموال ويأخذون حتى الله منها فيقولون عليك يا صاحب الله ونوكذر ولم يقولون هل عليك دير؟ كذلك يأتون إلى أصحاب ازتماعه فيأخذون من الهجس في الغشرة أو بعض العشرة كان يجس في الغشرة أو العشرة كانت تستعدل الأولى ولم يقولوا هل عليك فيها دين فهذا أخذهم الزكاة منها الدليل على انها زكوية ولا يمنعها الدين وأن أصحاب أعلى دن المرحقين بهذه الدين فإن ذلك لا يمنعون كأنهم يألون حقاً، هذه الظاهر هي لأن الظقر ينظرون إلى هذه الأموال الظاهرة ينظرون إلى هذه الإبن ويتشوفون إلى حقهم ينظرون إلى هذه التمرتلة حسدت هذا الجهر عند حصاده، هذا النحر عند جلاده هذا زبيل العنب عند جلاده زبيلاً فتشوه ونفوشهم إلى حق الله الذي أوجبه حقا لهم فإذن ذلك تخرج الزكاة من هذه الأموال الظاهرة فلنكقهم الثاني بأنه يأمنعهم وهو رواية الله رحمة الله وقال من إسحاق أن إذن الدين ينضع الزكاة حتى في الأموال الظاهره حتى في بهيمة الغرب خارجي من الأرض. يستدر هؤلاء بالحديث الذي بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعلمهم أن الله اشترض عليهم صدقة تأخذ من أوليائهم فتغد على فقرائهم فإذا كان هذا المال مستحق لأصحاب الديون فصاحبه ليس بغني من هو حقيقي فكيف يأخذ منه وهو فقيراً ويعطى من هو أسد منه وأغنى منه من لا دين عليه فقد يكون الدائل الاستغرقاء لهذه الإعزال قد يكون اشتراها ولم يؤدي ثمنها ورحوصات ودائل هنا يزال في لمته كما يحدثنا أن هناك من يستنيع بعسر قبل ويبقى لذكيها وهو لا ذلك مذيب وكذلك أصحاب الشراشات فمعي الله أشد باستدانة فان صاحب الحرق قد يستدين لشراء الأدوات لشراء الماكلة مثلا لشراء النحرقات وشراء الإيدات العنال ولنفقات على أهله ولشراء البضائع ولشراء كسوة اليهودي أو سكن الأماش بعمرك كي يستدي الأعرا كي يستدي زين كثير الأعرا لا له من هذه الأرض يعني يكون زينه أكثر من نفوج الأرض التي فيه فيكون حقيقت. فكي لا أحد من هجائهم إيه الزكاة وهو رديل والزكاة سأحد من الأغنياء إذا من المطار الحاصلة أن هذا تعليل هذه تعليلات ودليلهم عن قوله من أغنيائهم هذا عقون كذبين ولكن أجاب عنهم الأولون وقالوا إن المرادة الأغنياء أغل الأغنياء ظاهرا الذين يشاهدون نوعهم مال ظاهر ولو انه في نفس الامر لغيرهم هذا الان الكلام بما كان من الاموال الظاهره اما الاموال الذاتيه فالصحيح انه يمنع الذين يمنع الذكاء فاذا كانت بضاعتك مثلا اذا صليتها قيمتها غير ما اذهب أريد أن أتكى لهدان ولهدان خنسة عشر آنها فإنك لا تذكي إلا حمسة الزائدة أردئ لأن الحمسة عشر التي من هذه السلع ليست ملكلة بل منفض صاحبها قد تقول إذا لم أذكيتها أنا وأني ذكيها صاحبها صاحب الدئر فإن فلن يكون يقول هذا لهم على معسر فصارت هذه الخلسة عشر لا نكات في أن عشر لها عينة فكيف يكون مال متاهد لا يخرج منه النكات لا يخرجه مال كوره ولا يخرجه طابل وهم متصنع فيه إذا كان كذلك فإن ذكراه لا مالكه، لو يطلب يأخذه منك، إذا كان عندك أموال، يطلب عن يأخذه منك، وتركه له... عندك إن داب استوسي يعتنوا طرفاً من داب رستي بك، فتبرع أنه وش عليك حتى تستر ويكون معك ما, ما يصبح يسمى يكون رأس المال. فإحصلنا أن الأنواع للباقمة الصحيح هو أن الدين ينعو الزكاة فيها بأهل عثمان هذا فإنه بنحضر من الصحابة فقال أمرهم أن يحسبوا الديون التي بذلك هم إذن كونا باقبين وإذن كونا باقب فدين على أن الدين كانوا مرتبراً وأنهم نزلونه من حجاراتهم ومن مات عليه زكاة نخذت من تركته نص عليه ولو, ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء فالزكاة غير الحزبة غير أن أعتبه الزكاة فإن الورثة يقيمون إحراجها على قسمة التاركة لكونها دعينا لله ثم للهقرة ثم تهية إحراجها أن يظهر التركه التاركة فإذا كانت تاركة هي فضعا وقدم منها مأمونة التجهيز كما عرضنا ثم يقدم بعد مأمونة التجهيز ديون الأعلميين التي فيها ظاهما متعلقة بعين التاركة بعد ذلك يخطر هل تقدموا ديون الله أو تقدموا ديون الأعلميين أو يكون معرحة السوائد الضاقة التاركة الضاقة التاركة يكون في ذمته لزايد المذهل وعمر الأنف و... وذكاة الأنف وكثاغة الأنف وعضة الأنف وتركتها اللاقية ولا تزيد عن أنهيه فالصحير أنها تكون بالخصص أن كل منهم يعطى نصف حقه فالزيد يعطى نصف الأنف دين سف دينه, دينة. وكذلك عمر الزكاة يخرج منها نصفها وكفاة يخرج منها نصفها ينتحسطون وذلك لأنها كلها دائن معالجة على هذا المال قد تقول أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أحق بالوطا أليس ذلك تدري على انه قد على دائن الآدمين يقول ان هذا فهم صحيح قد بعض العلماء وذا وين انه يقدم دين الله يعني اذا كان في ذمته حديث الاسلام او في ذمته الزكاة او في ذمته الكفاره او في ذمته النذر او ما اثبت ذلك فذهب بعض العلماء الى تقديمها لهذا الحديث وذهب آخرون إلى تقديم دين الآدمي وقالوا إن دين الادمي إن دين الآدمي حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة وحقوق الله تعالى مبنية على المشاحة فتقدم حقوق الآدميين ولأن الآدميين يقالبون يطلبون حقوقهم يطلقون العطول عطول عطول دينا فلينجي ذلك الذهاب الضغر من تقليم حق العالم وذا لاحظنا إلى أنهما يتراغب ذلك سواء وهو الأقرب والجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام بين الله يحق بالوضع أن ذلك من باب الهزي عليه حتى لا يتنع السحيح ليس لناه من يطلب كأنه قال لا تنسوه لا تنسوه فكذل للآدمين يطلبون حقوقهم فينضغي أن تخرج حقوق الله وأنه لم يكن هناك من يطلبها فإنها حقوقا تجيبه هذا المال فأردنا أن الزكاة إذا مات وقد ودب في جمته فإنها تخرج من من الرئيس المال قبل قسمة التركة لكن لو لا تقبل أن تجد عليه قبل ان يتم الحوض فإنها تخبح التركة مراحة فإن كان نصيب كل وعده يبلغ النصاب ففيه الذكر، وإن كان لا يبلغ النصاب وثاقطت الذكاء. لو مثلاً أنه مات قبل أن يتم النصاب بيوم أو بخمسة أيام قبل أن يتم الحد بخمسة أيام وتركته مثلاً أربع مئة جرحة وأولاده ثلاثة أربع إذا قسمنا على ثلاثة النصيب كل واحد منهم ثم ثلاثون اقل أقل من نصر فلا يقول عليهم لك لا على أبيهم لأن ما مات قبل الحرم ولا عليهم لأن كل واحد منهم يملك الا أقل من نصر ويعتبر هذا مال جديد لا حاله ملكة لو كان عندهم مال قبله لن يضم اليه لان المال يعتبر ارتداء نصابه من تاريخ دخوله الملكيه مثلا اذا كان عندك عندك مثلا انف تتجده او تدخره ثم ورحتها من قريب لك مثلا الالف الالف الذي عندك من قبل زكاته ضغطي عليها خمسة ايام ثم يتم اخرج يصابه هذا الالف الذي ورحته او هبلتها لا كانت هي حتى هنا عليها الحلم بعد اعرك له او بعد وهكذا سائر الاموال التي تتجدد اذا تجدد لك المعمل مثلا بهبه وهب لك او اعطيت اياه مثلا او حصلت عليه باجره عمل كمرتب مثلا او كسب تجاري يعني كسب بدني او نحو ذلك فائن له يستقبل به الحاول من حين اكتسابه وأن ربح التجارة فقد ذكرنا أنه أنه يخرج من هذا الزكاة ولا نوع من عبية مثلا إذا كان عندك خمسة آلات التجمهر في أول سنة في أول سنة الشهر المحضر ولم تربح فيها إلا دي شاها الرجل فربحت بيها وفي كل شهر في رجل الأن وفي آل. رجل الأن وفي رجل الأن وفي شوها لغير القادة ويهجر فربحت في الستة الماقية ستة آلات آل آل. أصلها أنك مثلا ستة عشر وزيارة زيارة الأشخاص ملكت ملك، عليه وراثة مثلًا أو هبة أو راتب أو ملكته في شهر ماذا عشرة آلاف أخرى جاء شهر محرم من السنة الآتية وعندك مثلاً خمسة وعشرون ألفًا. عشرة رسول، وخمسة وكسر، خمسة وكسر، كسر زهرة أحد، والرقي أخذته أو حصلت عليه من مرات ثلاتة، أو من أجرة، من ألفة، أو من هبة، أو غطيئة، ما الذي تذكيه؟ تذكيه السنة على في التي عندك عندما نحن في السنة لأنها تنهي وتذكين الحالة التي ما رمضتها إلا حلاء رجم ويتعمال الحالة وأما هذه التي ما تخرت من كنيتك إلا رجم فلا زكاة لها حتى يكون محور الله أعلم وصلى الله على نبينا محمدنا على آله وصلى قال رحمه الله تعالى باب تجب فيها بثلاثة شروط إن إحداء أن تتقبل الذر والنسل والتسمين لا للعمل قال أحمد ليس في العوامل زكاة بسم الله الرحمن الرحيم نزل للأهل السلام عليكم نستمع الشرح ومزعيك على الشرح أنه إشارة الشارح فيه توضيح لنتم و تعليقنا فيه ايضا زياده في أو او تنبيه كان عنده استهتان هذا سؤال فعليه ان يكتبه و انتهاء من الشرح نعود الى الاسئله حتى يستفيد الجميع ان شاء الله من ايضا عليه شيطان هنا الشرح انا الان انه يكتبه ولحب ان نواصله الشرح ولا يتقطع تكلم كذا ابتدى ذكائه الالي ابتدى ذكائه الالي في الاوان وابتدا الذكاء الان من ذكاء وذلك لأن الامير اشهر الانوار الزكويه واشهر انوار العرب التي يفتخرون بها وهي ايضا انفسها واغلاها وارجعها جندا وهي التي يفتخرون ببنتها فيها بالتكاثر فيها فلا يرى فالتدأ بها اكثر العلماء ارتدأوا من نجاح فهيمة الأمان ثم ارتدأوا فهيمة الأمان بالإبن وقد وقد أخذ من ابن خصائص فمنها انها كما عرفنا لحمها من نواقب الغرور يرقب الاضاءه أكل لحمها ومنها النهي عن الصلاه في مباركها في مبارك الابل دون مبارك الغدر وورد أيضا الغرب المهدي بما يدل على نفاستها كقول النبي عليه الصلاه والسلام لعلي لا يهدي الله إشار جلال واحدة خالق النشاء للحمر الجعل خصى النعن وخصى من بينها الحمر والنعن هي الإبت والحمر هي أرضاها وأرضاها وأرساها ثم فكذا إنه خسرها من بين عينها من بهمة الألعام ولا عكاة لأنها لأنها كانت مما يحتاجون لها وقد ظهر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الأمن وذكر أهل الغلم وذكر أن السكينة في أهل الغلم وأن الكبرياء في أهل الأمن وهذا يعني أرضاً أغنبياً وبكل حالة ما كانت كذلك وكانت أغنى من غيرها وأغنى بها ثم ذكروا ان فيها الزكاة وهذا بالإجماع وذلك أغنى وأغنى العربي وعبت نزول الزكاة هي مهيمة الأرض لأن هذه كانت قليلة النتاج إلا لبهينة الأمر وسكانها كانوا نوادي وبلا حصة زين المترسل بها لم يكن لها روالة إلا ما قلنا إذا كان يمانك وقوم بها إذا كان لهم الأمر وإن فانها فإنها يتنقلون من مكان الى مكان ويسيمون الغابهم ويرغبونها فكان الاهتمام بها اكبر وكان التفصيل في أكثر لذلك كان اكثر ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمال زكاه بهيبه الالغاب يرجعون إلى البلاد زعيمها، ويتونه بما يجبون أو يهديه كما يأمره، فسجِب هذه سهنة عظيم من سهل الأمور، لكن الولد أمران من إلهات شو، إنما سني أحد الشروط أن يملكها بنية الاسترلال بنية الاسترلال بنية النسل بنية تحصيل الدرس وهذا هو الشروط ما يملكونها لأنهم يملكون أحدهم مئات من الأمام ونعلمون أنه لا يركبها كلها ولا يحمل عليها كلها ف... بك... يركب منها واحد من العين او اشهر مثلا يحمل عليها بعض المتاعه البقيه ثم لا يزيد منها هذا هو الشرط الاول الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوها في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة تل إبن لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق مرفوها وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات الحديث وفي آخر إذا كانت سائمة, سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شات شاة شات, شات, شات واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم حرمنا أن بهينة الأنعام تزل من رضاقها من مغانب وكل ما نعبد تهيئة من الشرط ان تكون من الشرط الأول هو أن يملكها بنية الاستغلال الدب والنسل ومن الشرط الثاني وهو أن يسيبها وَشَاءَ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَالِعٍ وَمِنْهُ شَأْنُهُ فِي تسييرِ سِيَارَةِ عَلَىٰ تَعَالَىٰ الدَّارِكَهُ وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى زَيَّنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّعَوَاتِ وَلِسَائِرِ الدُّنْيَا وَكَذَّبَ الْمُنْكَرِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الرُّفْثِ وَالْخَيْرِ وَالسُّوءِ التي تثام يعني ترعى من النبات فلا بد من هذا الشر هو أن تكون سائمة يخرج ماذا؟ يخرج المعروفة فإذا كانت فانه لا البكاة فيها وذلك من العالم أو لقلة تأهيرها لأن إذا كنت عن يغوية لم يكن هناك حزاغة ولم يكن هناك لبقة ف... يسيمها يسئل فرعى من الغشب ومن النبات ويحلق من درها ويبيع من نسلها وتتوالد معه ويذبح من طرفها وينتفع بما ينتجع به منها ويأخذ من أصوافها ومارضانها وجنودها فهو ينتجع بها كثيرا ويستغذها فالدعنة عليه أكبر اما اذا كان يشتري لها علفا فان اللعنه عليه اقل لانه كل يوم او كل شهر او كل ايام يستري بزبعتين يبيع بضعه بعضا منها غالبا ويشتري بثمنه علفا وطعاما لها ولو انها تتوهب ولكن فأكل منه سيئة كثيرا في متى هذا الطعام الذي يشتريه لها فلأن لذلك لم تكن واجبة فيها الزكاة إلا كانت معلوفة في هذه اللحظة التي جمعنا فأنها استغطى السائلة قال في الامن وهي سائلة كيحة قال في الغنان وهي وتجب في الغنم في سائلتها في كل ارضها شات شات ليس اذا كانت سائله الرجل تسمى ه سائمه يخرج المعروفه المعروفه ليست سائمه بل هي بل هي مالوفه يعني تعطى و تعطى عدفا لها فلا تكون كثيرة هذا بالنسبة إلى السائمة عندنا غدنا أن السوم لا بد أن يكون أكثر فيه مثال أنه أسامها سابعة أشفر وأعلمها حمسة في الزكاة بل لو أسامها ستة عشرين وعشرة أيام لا خمسة أيام يعني أكثر من النصف. فإنه يذكيها. أما إذا كان على الحائط أكثر من نصف الحائط فإنه لا ذكاه فيها. الآن أكثر الوالدين يolversوا يسترون من الشعرية عن أنفس لكن الغالب لأنهم يرعونها ليست محجورة دائما في الليل والنهر بل يحجرون هذه الليل ويكونونها عدفاً وإن النهار يطلبونها وإذا أطلقوها فإنها قد تجدوا الشجر الشجر الله وتأكلوا منه وتجد رمة يابسة من بقية العشب أو أصوله فترى أنه قد ترعى أصوله في عرضه أو غمعه إذا كانت كذلك فإنها الذكوية هكذا يبانون في السنة في كلها وقد يأتيهم العشب والربيع مثلا في خمسة أشهر أو أربعة أشهرين أو أشهر أو أشهر أو أشهر يطلقون لها العنف وبقية السنة يستهل العنفا ولكنهم لا يقتصرون عليه بل يطلقونها تسوء إنها بعض أكثر منها وإن كان حندا توطع لها على ما يستغلون لها العنفة من أكثر هو الشعير الذي يضعونه له لها وما يخلطونه بهم غيره سواء على الإبن أو غضب لقوله لهذه إنها سائمة حيث أنها ترى أكثر النحر وإن كانت لا تجد ما يكشونها أما أهل الثروس الذين عندهم دوار في مساكين إبن أو إبن ولا يطلقونها دائما بل يعرفونها من مرسيل وعزار ونحن ذلك فإنهم والحالة هذه لا يد... لا يكون لأنها لا ترى من الضراري فهو يعني المباح لأنها تأخذ منا رطها. إما من الشيء الذي يأمته وخاص لها ويطلقونها مثلاً فهي المستعمل تأخذ من النبات منهيل وعشبه من وإما يحسبون الحق فهذه لا نكات فيها هذه ليست ساخنة إنما هي معلومة فقرهنا أن السائلة هي التي ترعى للمباهر بأبراهها الحامل أو أكثر الحرور سماعا كانت على الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب العبل خمس وفيها شاك ثم في كل خمس شاك إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله فحكمة الله تعالى أنه ما أعجبا لكا تريد كل مال قلّى أو كذبا إنما أعجبها على من عنده مال يصير به غنيا في النبي صلى الله عليه وسلم حديث مران إن الله استغض عليهم صدقة تأخذ من أغليائهم فترج على فطرائهم فاستغط أنها تُوحد من الأرض وترجع على الهُقَر الهُقَرَ معلومًا أنهم لا يجدون من أهل لا يجدون مالًا إذا كُونه فمتى يكون غريًا ومتى يكون غريًا الغريء من ينقل صعبًا والرقيء من لا ينقل صعبًا وتأتي بالذكاة من الضكاة من التفصيح هذا فإذا لا مجة أن تكون الإمين ونصابا وكذلك الغنم ونذرقة لا مجة أن تألغ النصاب لا تجمعنا من عنده آخر ولا, ولا, ثلاث ولا ثلاثة ولا ثلاثة ثلاثة ذلك الغنه يعني سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دونه خمس دوء دين صادق فيما دونه يعني في أعضاء ثلاثة إلى آخر والدودع اسم من لا أحد له من دونه ليس فيما دون خمس بل فلخمس من الدوء ثم يتجبر بذلك لأنها عليه فالشطره عند الوؤوس زادت امنا تعني ثم اطلق عليها حب فقوله لماذا هو خمس دليل على ان الخمس فيها زكاه فاذا ذراتها ذرات النصارى والخمس قيمتها رحلات من العرب لأنهم يبالغون في المغالاته الابل، كن لديم لك خمسة، من أجل كن لديم خمسين من الغنم أو عشر، إذا بعث خمسة رياشات، اقتصرت الابل بأن ذكاتها قد تكون من غير جيسيها، يخبر ذكاتها من غيرها، من الغنم. قد قال إن إخراج الزكاة الإبن من الغنم فيه تكليف حيث أن الزكاة إن هي من جنس المال فكيف يمكن له من عنده إبن أن يستهي غنم أن يخرج زكاة قد قال الظالب أن من يملك إبن أنه يملك غنما فيقضي الزكاة رائع منك فإذا لم يرغب وإذا لم يرغب كان في استطاعاته لي أن يستغي من يستغي لما او شاتين عشاة أو عشاة إما يرغب لها زكاتها منها من أول من النصاب الغدل زكاتها منها من أول النصاب أنه من عامل زكاته فالنقدان زكاته ما منهما العظم تقوم وتخرج زكاتها من قيمتها تخرج زكاتها لاول مره من, من غيرها فزكاه خمس ولا الزائد العشر زكاه من عنده خامس ومن عنده تسر واحدة شاطر واحدة لا تتغير وذلك لأننا أردنا أن الأوضاء يكون لا لذكاته لها الأوضاء الثانية كم التلاط الخامس لا لذكاته لها وتسمى واقفل ما بين واقص يسمى واقفل ذي إلى من 14 أبنبيه شاتان إلى 11 بلنده عمدعا عشر ومنه عشر إننا عليه شاتا وإذا ذلغت تسعة عشر فذلغ خمسة عشر ثلاث إلى تسعة عشر بلنده خمسة عشر أو تسعة عشر زكاته ثلاث إلى أعضاء وعشرين، من عشرين إلى أعضاء العشرين زكاته أعضاء عشرين فإلى بناء وعشرين لأن زكاةها تكون رح وفي 36 بنت لبون لها سنتان وفي 46 حق لها ثلاث سنين وفي 61 جدعة لها أربع سنين وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان إلى 120 هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح زكاة وغنم على من زكاة الأمل منها إلى من غض خمس وعشرين فأول ما يخرج منها بنت رحاب في خمس وعشرين بنت رحاب إلى خمس من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت رحاب من ست وثلاثين إلى خمس وربعين فيها بنت لؤم من ستن وعندعين إلى ستين فيها حطة من إحدى ستين إلى خمسة وسبعين فيها من, من ستن وعندعين إلى إحدى ستين فيها جدعة يعني هي حطة من إحدى ستين فيها جدعة الى ستنة سبعين فهي عمد تهربون قال لديت المحاب ما تجب الا نغرة واحدة اذا بنغت خمسين وعشرين ففي عمد تبحاب الى خمسين وثلاثين يعني عشر كلها رقص وديت المحاب هي ما تم لها سنة سميت لذلك لأن أن هذا الغالب قد نحظت يعني لقحة والناخرة اللقحة التي قد قرم فينا نتحة نحظت ناقة وتنحظت وقد قرم فينا نتحة ولنقونها تعالى فأجاءها اللحام ولقم بالولادة في بنت البحار ما تجب إلا مره واحدة من 25 وعشرين الى خمس وثلاثين بعدها بنت اللبون من ست وثلاثين الى خمس واربعين بنت اللبون هي ما تم لها سنتان لذلك بذلك لان امها في الغالب قد ولدت فهي ذات الابد أنها قد نجحت ثم ولدت، فهي فسميت لها سمية نبولة. هي تلك السنة، وسنة لها سنتان ثانية وأمها حائضاً ليس لي علبة تجي، لأن قط مضي سنتين عليها، وإنما عرضها لي أمها أن أنت لمن مندخر. لأن ذلك وصف اغلبي لها وان لم يكن مضطهدا فليس كون امها مخاضا اغلبونا شرطا بعد مئه وسته واربعين تجب فيها خطه الى ستين يعني خمسه عشر كلها وصف من ستين وخمسه الى ستين وفيها خطة فخطة ما تمّها لها ثلاث سنين ثم يتخطة لأنها استحقت أن يحلل عليها وتركها فاستحقت أن يطرقها الجاهز التي تمّها لها ثلاث سنين هذه قد بدأت ما فيه بدأت فيه اللوع اللوع. أن تكون من اللوء وأن تكون من الله يهمن عنه وينتفع به هذه تجب عدة مراث الخلقة والتلقون تجب عدة مراث إذا تمت احدار ستين فمئة جدعة إلى خانس وسبعين وقتها عشر الجدعة ما تم لها عشر الجداش ايضا ما تجيب إلا لغة واحدة ما تجيب إلا لهذا عدد من خمسة ستين إلى ستة وسبعين إلى خمسة وسبعين وآخرها خمسة عشر ثلاثة وسبعة لا تجيب هذه إلا لغة واحدة من ذلها ما تجيب إلا لغة وثك على لغة من ومن فضلكم تجيبونها والجمعه ما تنجم الا مره واحده يعني في عهدها المعير بعدما بعد تتم سته وسبعين يكون فيها جمتان من تعلمون وقد ارى انها من تدعون النهامتين تم لها سنتين يجب من تعلمك ويقول لابصارنا خمسة عشر فإذا تم التسعين فهي حقة فوقتها الهاتف إذا تم هذه مختلف وفي واحدة وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا لحديث أنس أن أبا الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه بريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي في أربع في وعشرين من الإبل فيما دونها من الغنم في كل خمس شاك فإذا بلغل في كل خمس فما دونها من الغنم في كل خمس شاك فإذا بلغت خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنتى فإذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الفحل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع لهذا هو الأصل في الزكاة وذلك كما قال من نبي صلى الله عليه وسلم كان إضاء السلعات وكان يخجلهم لما يأخذونهم من الصدقات يخضرهم لما نرحق يخضروا سمعياً ويحتضوا لذلك ولما كان في اهل ابي بكر كان ابو بكر قد عرف ذلك من كثره ما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي اصحابه بهذه الزكاه ويامرهم بنقدانها ويامرهم لما ياخذونه فكان يسمعه ويسمعونه كلهم فلما ارتطبت الخلاله لابي بكر وأفدأ لنتا ثم أرجعوا إلى الإسلام وألعبوا له وأعطاهم يؤجب الزكاة وقد كانوا هاولوا أن يرنعوها وإن ذلك ذعز أبو بكر من يدي الزكاة كما كانت تجمعها النبي صلى الله عليه وسلم فذعز ألسل المعلك كما هي على خبيه بعده وكتب له هذا الكتاب وحصل لها للتغاصيل تغاصيلنا هي غروح وبين لهم هذا الكتاب احتضر منه لأناس وكان يقرأه على من يركب شيئا للأعراض لنه القرآنه فريعة الزكاة والسلقة التي فر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجعون ربي الله عنه بعد عشق الله, الله المعرض وكتب لرائم كتاباً لبهى مكشف يعني متقالب فيه كأنه تدع كتاب أبي مكة ويستمر بالتغسير لكن اتفقوا على عصمة الإهلت وعصمة البقاء وعصمة أغلاء يعني اتفقوا على إجزاء الواجبات فإن جنس المحارم مثلهم ومعوة الشقة والجنعة اتفق عليها الكتابات وكلاهونا مترقاً لطبوء ومجمعونا على ثلاث مئة ونحروفهم عند غندى وليس ليه خلاه إلا إلا هو قليلاً في بعض الأوقات مم. وأن ما تقدم إنه اتبط عليه الأئمة الأرض مم. وقالنا هي صدقة الظلم على نحوك التسعين أولاً لأن أحدى التسعين مهارقة إدارتها إلى مئات وعشرين هذا أعوى النفس وأكبر واقصه ثلاثون ثلاثون كلها واقص ثلاثون كلها واقص ثلاثون محلطة في ديانتها فمن عندها من عندها منها تدر إحداثة شسرون فإعض عليه حقتها ومن عندها مئة وعشرون فعاد إلى ألوان حقتها فإلا زادت واحدة انتقى الهرض قصدها عليه ثلاث البنات نموت بعد ذلك يفتقر نقص على عشر كلما اثنت عشر ان تقع الى غيرها اذا اثنت ثلاثين مئه وثلاثين فلديها دفتر بول وحقه انظر لان قلنا في كل عربهين منكملوا ولكل خمسين حقه مائة وعشرين أربعين مغتيل وخمسين. السبالي يعني ثلثون وخمسين المغ فيه يعني فيها ثمانية وعشرين هرالين فيها هقط. إذا كانت نياتها عمالين ما كان فيها. ثلث السبالي يعني ثلثون. إذا ثلث السبالي مئة. والأبد رمي على الثلثون. إذا كانت نياتها إذا إذا تم مئتين وسبعين فيها الله عز وجل لا تدوب الله عز وجل لا تدوب لأنها الله عز وجل إذا تم مئتين وعشرين فيها هذا لا تدوب لا تدوب الحقة فيها عشرين لا تدوب خمسين زائدة فيها الحقة إذا تم مئتين وثمانين حقتان مئة ومن ثانبولث الثمن إن ثمت مئة ثانبولث نسعين فهي ثلاث حقاق من وخمسين خمسين وذل ثلاث أولئين لأنه لفت مئة وخمسين أولئين ثلاث حقاق من ثلاث أولئين إن ثمت مئتين استقررت بفرقين تساوث شاء أخرج أربع وإنساء أخرى لخمسة بناه في لديه وذلك لأن المئتين خمس المرينات والله حسنا، تستطيع ضوء المريضة هذا وكلهم اتفقوا عليه الخلاف ذكرنا هي فيما خلق المئة وعشرين، وذلك لأن بعضهم يقول أنها إذا تم المئة وعشرين، فإن فيها هلال ملاك العديد لأنها هلال أربعيات ومنهم يقول إننا يبدأ بزيادة فهذا كذلك الآن فالغطة سهل أما النقط الذي هو عشر فأنا متفق عليه وبذلك نعلم أن أمر الزكاة موضح وهي هذا الحديث وهي هذا الهديث وهي هذا الهديث وهي هذا الهديث وكلامنا نرويا قال الله فيه انس قال الله عين الذريه انس عن همامه الذي هو ابن انس وعن ورد يعني ابن ابني همامه فصار لعدهم عن ذريه انس فهنا قد أول مغيرة روه عن الهناد الهناد بن يسانه فأخذه عن جبابه دعوهن صاحن فيه و لكن لا يطعن فيه من عكام عكام البخاري كالخضن يهو المستخير وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أكبر لا يدعو بها شيء فالرقص الذي يجب أن هذا حاضر مثل أبو ليس به شيء لا الآية لأنك على الزاء من ذلك النحار ثاني من 5 ثم هناك رقصا وهو عشر يعني من خمس عشرين إلى 5 ثلاثين هذه العشر كلها رقص لا يدعو بها شيء لأنه إذاً لديه خمس عثم وخمس وثلاثون ليس عليه الذهاب سبحان هذا يدعون عليها إذن الله ورحمة لا شاء الله ورحمة وثلاثة الثانية قلت لك أن يكون لك من أذن وتسعة وعشرين من الأذن وتسعة وثلاثين من الأذن يقول لا يدعون عليه شيء لأن كل لهذه دون النصاب. إلا أن يشعر ورد هذه الناس يقول أن الإنسان ترسل عما إلا كانت دائمة الأجري أرضاً إلا أنه ليس بها شيئاً إلا أن يشعر رفوها فإذا أراد أن يتبرع لذكاة فله أجل في أن تكون صدقة كثيراً ويقول هذا هو سنة نصاب نصاب يقام بقيانه واحدة يصحى الله من بقي عليه واحده يصحى من بقي عليه واحده في صوره السائل لا ثانيه او سلاح نافوره في العالم وهذا السائل يقول هاته الزكاه في الخليه كان هذا النبي فهذا يشتهر السائل والخليه ياتينا كلامه من شوك في ماذا فأنا نركض في أهم عن شلام أن الفذي هي خلاش وأن الهتوى الآمل لا هي الزشع وذلك لحديث عبد الله عنه في قصة صاحبة المستدام والتي طابتها النبي صلى الله عليه وسلم من تتاني حلقتان الذهب اللهم هو فقط ايدينا اللي كانت هانا قالت يا طالب قلنا حسب اوكي ريرن لا كان ده بتاعك ده حاسس ان انا هبين ان في شمالي ديناشوا عايزه اذاكوا اذاكي عايزين في ان هتحقق داريه هتتحقق بني اللي في لعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فأكيدا لكاتهم لكاتهم لكاتهم هل وصلوا لنعيها صارت تذكتهم يقول لا إذا لم يكن لديك زراعة من الزكاة فإنه يجوز عليه تسحب عن الزكاة فإذا كان عندك مثلا خمسين من الفنادق منهم ثلث سنة إن شهر أو إن نصف شهر بثلا وجدت أن يتساعد في غضبها في لسها لنقول استطمئن للنقود حوالي يديد ولا تذكر إذا تم وذلك لأن هذه نصابها ظلل وهذه نصابها ذراحي أو مثلا أفجدها برع آخر فإنها تذكر لو مثلا أنه أفجد اللكات إذن من أذن إذن الزغن فكان الله سنسلم إذن في 13 عام فهم أذنها لأذن إذن الزغن ومن وذلك يجب أن هذه غير هذه ويستقن الزغن إذن أن يكون قاسي لنزرع يستقن لها أما إذا كان هراء هراء من الزكاة فان هراء من الزكاة في العالم هي في القطة وهذا يكون هناك إن الغنة هي إبطان لحن الإبن وضوء آخره فهذا <تصفيق> سؤالي هذا المعلم أي أن الزكاة وكانت كذلك لا تفندني على ان انا وصلنا ان انا قلنا له ولكن بيقول لي لو لم تذكرت ذلك لك انا اتذكرني انت لكن فيما لي هنا تذكر اولا ان الذين نحن ابن اعطوا تقريا يعني انا فهذا هذا له يعني قوة قد تكسب الإنسان نعاسا قوة تدفعه مثلا إلى تثير منه الشهوة المغامرة على حدائق وربو يخافه تلك كشهوة أخرى قوة يعني قوة التغذية سواء شعبيته للبدن او الحراس او الحذار العدة الثانية ان الابن توري منها ماذا فاقرة واعتجازا فلن كان ملكة النبي صلى الله عليه وسلم البقر والخيادات الهدادين اهل الابن والسكينة هي اهل الغرب. فلما كانت أهل الذين يمتلكون هذا الفخر وهذا العتزال وهذا الخيان كان ذلك محتملاً أن توجده أيضاً لأعطيها أعطي نحن أن توجده هذا وإن كان الناس أسوء الآن يبدونا نحن الظلم ونحنه الغمر من لحم الإذن لكن لحم الإذن ففيه هذه الميله يعني اهلها يرتجلون اليها يفتخرون لا يؤمن أن يفتخر اما من يأكل لحمها من لذلك وهذا يقول عبد الابن سن حتى في حساب يقول ليس لها سن وعين فلو ملك مثلا اربع بنات ملكها لأول حق، خمس ملك محطة من أول شهر محطة إذا جاء شاهره آخر شهر بشجة فجاه شاهر لأنها ضوط وإبل فلما طعا النبي عليه السلام ليس من وخمس جود فكل يبارس مع لود وإبل يدخل في كونه يكون سواء الصبيعون أو كليعون وقد يكون من كان عنده خمس ملايين من لم يستمره بعد من ذكيره فهذا يزيد الخمسه ويزكي هذه مَا المشكوين ليقولوا نعم الله يجزي عنها ويقع ما يقطع عنده الا عظه واذا نقدا هذا في علمته هذا الحمدلله الرجل يملكون ان يستعملوا ضربها في النص الاول من السنه يستعملوا ضرب الاخر من الجليل في النص الاخير من السنه يعني عليه زكاه لا زكاه عليه زكاه يستعملها لكن بهذا يقول عليه زكاه نسله يمكن ان يستعملها كل ان يستعمل في الزكاة سنة أبليه السنة كلها وكان مثلاً أنه يسهي وأنه مجمع يأثني وكذب وأنه حصوص قديماً كانوا استغلماً أنه نواع بش فخريج المرأة من الأعضاء خبر جيد الناشية كان عنده يأثني من الله علم أنه ما يحتاج إليها كل هذه النوح ويحتاج إلى هذا الثاشر أو رسلين على ناكشة إذا كان أنه يريح هذه الشهرة وهذه الشهرة هذه كلها عشرين أو رسلين يريح هذه الشهرة ورسلين لكن هذه كلها قد لا لكات الياها لأنها نتيم لا لكات لأنها عوامل هذا الحديث ليس بالعوة هذا الذي صادق أحد. اما الى كان في امكانه ان يتصل على عشر يره هذه يوما وهذه يوما، يستعمل عشر يوما وعشر بعونا فانه لا يذكي هذه العشر او خمسا يوما وخمسا يونا فانه لا إذن كلاب الأشعر لأنها كلها مواقش وهكذا إذا كان يحمل عليها ولكن كان تعجباً وقت الحاجة إن عليها يحمل عليها بضائع وبينها الزلاف النسيق التي يستهي منها، يحمل على عشرين من الشهر وعلى عشرين من السنة والذي يدخل هذا لأنها كانت فقدر الاذان وهذه هي من الأبقاد والإذن الرغم يقول أذنين ينكون الزكاة لأجل أحضر ذلك وتعليل إذن الله الغلاد إن كانوا يسهدونها فهذه الزكاة لأن عرض طرعها الا من البلد. لا للحرث إذا قمت بتتعلم الحرث حرث الأرض فهذا كانوا يحدثون عليها الأرض أرض مضحة يوضحون على الحرث يعني يسلمون على إذا كانت مننا حيان الحرث وأما إذا كانت الذعب والنسب، فالياة الذكاة إذا كانت شائمة لكن المحروف ان أهل الاذان عندهم أن طارقهم ولكن المعروف أنهم يؤذونها يستمرون لها عليها ولا يسيونها لا يعلم الحرول ولا نسفه ولا قده فإذا قد أن هناك من يستريها ويسينها فأكثر الحرول وهو يستعمل هذا الأذن بيذة لأنها يستطيعونها لا الله هذا التجارة وعلى الله هذا التجاره نسم وعلى الله التجارة فيه أنه يوم يسول الله إذا ربي استغيه هذا لأجل الأذى فالصائف رجل الله خلتنا أنه لأجي حب أنه يستشهده وقد ثلاثة فنفكر هل عليه ذكاة عليه ذكاة إلى كان اسم اما أما إلى كامل هذا فأداما أنه لا يأخذ إلى الناس لتحب اللبن وإذا كانت خمساً كانت ترعى فعليه النكات وإلا هل فرجل صاحب جهر عنده غنب يعطيها عدم الصباح ثم يتركها ترعى ثم تعوده الظهر ثم يعطيها لما يتركها ترعى بعد العصر ثم تعوده المساء وميعطيها لأنها ترعى من حصيلة القرن او من غيرها إذا كانت ترعى حسدة قلت ترعى ترعى من حبه، حربه الموضى هذرين هو عبد الحنوح أما إذا كانت تحرجها خارجا وترعى من الصحراء وتجد رأيان فإنها مخوضح إذا كان أحرجها وجدت رمة وجدت رشبا ولا رشبا يمكن تحقق من يعبثا تجد هذي شئ تأكل ورغم أنها تأكل أنا يعطيها على أن كان لا أكلها أو أكل إلا إلى حده تأكل من حصير الزرع الحين لو إذا حرجت لا تجيء شيء أن ما خلناها تمشي وتأخذ المكانة ما له شئ على مقاحنا فلا لا رجل الله عن الله من الإبلي وقبل آياته والنصال ولا نفع ولا نفع يخزاه النعم فلا عليه ذكاء يقوله من عليك الزكاة حتى تتمنا سنة من دورا تمن خلقه لأن النصال تمن عنده إلى نتنعه هذه نتنعه واحدة أصبح عنده الأنصال ثلاث من النوم ولكن من كانت عليك الذكاء تم لمساف الرجل من هذا إلى آخره سبع واثق يوم الأحد من هذا ولكن يوم الأحد الزكاة إلا يوم أمنا اخر الأحق وهي مثلها لذا تحل وحالتها من هذا إلى آخره سبع هذه يقو زك هذي زكاة عبدا من هذا لكن أدي زكاة عبدا وذلك لأن الولد لا يحسبه يحسبه من الأصول فإذا كان عاصلها نصاب أو أكثر فإن الزيادة تحسب عليه فإذا كان لنا كلمة عشر من أفئل ١١١ شهب ونصب وفي آخر السهب وأنك الزيادة يُعُدّ عليك آله الذي نتجه ولو ليس لن يطلع آله في شخص وذلك لقودعونه رضي الله عنه يَفَدّ عليهم بسرحلة ولا تأخذها منه ويقول عليك أن يُعُدّ عليهم مسترعبا كبار يقول رؤية كهية طريقة للردخات الإذن من يذبيها ويوزعها أنه لا لا إذا من يذبيها ويوزعها أنه لا لا هناك من يذبيها فتكون تبعى في لباساً يجلعونها وتطور إليها تذيئة بعض منها والعوام منه يذعون به اذا كانوا لا قاولا إذا كان كلامه لمذا اذا كان يقاول في له اللاغه ولا اثرنا واذا كانوا لا فضل هذا هو اي صحيح صحيح وذلك لان عمال هذه الاميره ينطون على سياره ويستطيع ان يسوقوا الابل والبقر على الارض فلياتي ذلك فيجب ان يتحسبوا لو انهم لم ياخذوا منها ولا يشربوا منها ولا يشربوا منها ولا يشربوا منها ولا يشربوا منها ولا O zei hij vorkomst hun en kagen om uit het spuren, wij was en dan moet je ook kijken naar de kosten die je hebt. En dan moet je ook kijken naar de kosten die je hebt. لا ترى كبر لا ترى متاهه في الحساب كانت الدنيا وعدها الدنيا و كانت ديات لهنا ديات انت تقول اوحك ثاني حتى تير الى ما يغلط واكان هلا هتاكش من هالكلمة اللي أنا بلش، المركز مئة. هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا كان هذا هتاك هذا هتاك هذا هتاك هذا هذا لا يجوز ولا ولا ان يخرج قيمتها ولا يفهمني شراؤها ذكرنا ان العمال الآن يبيعون على الحاجه وما دام العمال يبيعون لا يجوز بصاحبه ان يشتريها هل الانجيل يقومون بقمه التاسع ثم يزكي لقيمتها <تصفيق> في كرينة في قرنة جنة النصاب هذه النكار إذا أرضى بآخر الحرارك ولد ابنه هل عجل ويأتنى في النصاب كلم فناني فأله ويأتنى يكرر على نكبر أنه إذا تم النصاب فإنه يدع الحرار لسمان النصاب إذا ملك ما وكان فكر يعني انا انا خلاص بس اكثر من ده انا عايز اروح اجي لسا هنا لاكو هداي شيء أبغى أبلغكوا هذا الشيء. جاب. ميصير ليه؟ لا